فكانهم قالوا بان من ان ان العصر عص عن الصالحات ان الايمان يدل على انها تختلف عنها وان الإيمان شيء يصل عن العمل الصالح شيء اخر نعم فلا شك أن الايمان تاره يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام وتاره يقرن بالعمل الصالح وتاره يقرن بالاسلام فالمطلق مستلزم للاعمال قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هنا فسر, فسر الإيمان بذكر الله بمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهذا يتضمن المعنى وجل القلب هو نوع من اليقين والإيمان ثم أنه نوع من العمل لأن الوجل لابد أن يكون له لوازن نعم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه مولياء هنا أفرد الإيمان ولابد أن يستزل أعمال أي أن هذه المعاني لا تتحقق للمؤمنين إلا إذا كانوا يعملون بمقتب الدين نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يذني الزاني حين يزني هنا عاد مرة أخرى على أدلة أهل السنة والجمع هناك أصلناها إلى رقم كم أدلة من السنة أي نعم هذا التاسع أو العاشر التاسع نعم, نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يذني الزاني حين يذني وهو مؤمن الحديث لا تؤمنوا حتى تحابوا من غشنا فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا طبعا هنا نفى الآن في الدليل الأول بإذن الزاني نفى الإيمان عن الفاعل بعمل نفى عنه بعمل يخل بالإيمان وهذا دليلا على أن العمل من الإيمان وكذلك حتى تخاب أيضا التخاب هو عمل وهو شرط للإيمان بل هو أيضا يأتي معنا من معاني الإيمان وكذلك طول من, غش من, من غشنا ومن حمل السلاح لنفى عنه ذلك بالعمل الذي هو الغش وحمل السلاح وهذه كلها أعمال نعم. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا فليس شعري فلم فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأما إذا عطف عليه وأما إذا غطث عليه العمل الصالح فعلم أن عطف الشيء على الشيء التظ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي مع الاشتراك في الككم الذي ذكر لهما والمغايرة على مرات يقصد هنا أن عطف العمل الصالح على الإمان. فإنه من معنى عطف الشيء على الشيء إذا غيره من بعض الوجوب وعرف في الأصل خاصة في هذا المعنى يقول إن كثير من الفاظ اللغة العربية التي فيها ترادف إذا عطف أحدها على الآخر بقي الاشتراك على أصله ودل العطف على مغايرة من بعض الوجوب وهذه قاعدة عند العرب لا تتخلف وهي قاعدة معروفة معلومة وتستقيم في المصطلحات الشرعية أكثر من غيرها وهو أنه إذا وجد في العربية إذا وجدنا لفظين مترادفين فإذا أطلق أحدهما لوحده دل على معنى الآخر وإذا أطلق جميعا بقي الاشتراك بينهما ودل العطف على تغاير من وجهه من الوجه أو من بعض الوجه فالعطف فعلا يدل على المغايرة لكن في بعض الأمور أو من بعض الوجه ولا يرسى هذا يعني أي وجود المغاير من بعض الوجوه أن الترادف في عدم أو زال بل يبقى الترادف دليل ذلك الفقير والمسكين إذا أطلقنا كلمة فقير دلت على معنى المسكين لوحدها بدون أن ترد معها الأخرى وكذلك إذا قلنا مسكين دل على معنى فقير لكن إذا اجتمعت قلنا الفقير والمسكين بقي الاشتراك موجود وهو أن بين الفقير والمسكين وجوه ترادف كثيرة لكن عند العقف صار بينه شيء من الفروض وأن المسكين فيه معنى زيادة عن الفقير أو فيه معاني زايدة عن معنى الفقير ومع ذلك وجوه الاشتراك بينهما موجودة وهي الحاجة ونحو ذلك من الأمور التي تقتضيها, تقتضيها السياح كذلك الإيمان والعرض الصلاة وكثير من ألفاظ العربية على هذا إذا عطف الإيمان العمل الصالح على الإيمان بقي الاشتراف موجود في أن العمل الصالح جزء من الإيمان والإيمان يشمل العمل الصالح لكن العطف يدل على تغاير الجزء الذي جاء من أجله السياة سياة الكلام نعم والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم كقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل الثوراة والعنجيل طبعا عطف الإيمان على العمل الصالح العمل الصالح على الإيمان هنا لا يدخل في هذا المعنى إطلاقا وهذا ظاهر لا يحتاج إلى يعني ليس بينهما تباين كالنور والظلمة نعم, نعم. ويليه أن يكون... أن يكون بينهما تلازم فقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول م. الثالث عطف بعض الشيء عليه فقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك وفي مثل هذا وجهان أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكوراً مرتين طبعاً ذكر مرتين للاختصاص أو لمعنى يخص المعطوف دائما إذا عطف الشيء على كله أو على جزء فإنه يدل على أن, أن أحدهما اختص شيء والغالب ان المعطوف يكون أخص وأن له معنى يزيد عن المعطوف عليه فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات دليل على أن هناك أهمية للصلاة الوسطى مع دخولها في أهمية عموم الصلوات وعطف جبريل وميكال على عموم الملائكة يدل على هناك أهمية أو خصائص لجبريل وميكال مع دخولهما في خصائص الملائكة العامة وكذلك عطف النبي صلى الله عليه وسلم على عموم النبيين يدل على أنه داخل في عموم النبيين وأنه افتصى بأمر عظيم آخر وهكذا يدخل حتى مسألة الإيمان والعمل الصالح أحيانا يدل على الخصوصية أو التنويه عن أحدهما نعم والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاكتران الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوم وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله ألفاق فقوله فألفى قولها كذبا ومينا ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والكلام على ذلك معروف في موضعه فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان فوجبناه إذا أطلق يراد به ما يراد بنقض البر والتكوى والدين ودين الإسلام ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم كبل المشرق والمغرب الآيات قال محمد بن نصر حدثنا يش... هنا ب... لا بدأ أو استأنى في الاستدلال استأنف الاستذلال لكنه بشكل غير واضح في هذه الآية دليل أهل السنة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لأنه فسره بالعمل نعم قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المكرع والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية تسر الإيمان بالبر نعم فقال الرجل ليس عن هذا سألتك فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب وفي الصحيح قوله لوطل عبد القيس أعمركم بالإيمان بالله وحده وتدرون من الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤد الخمس من المغنم وما هذا من أصرح الأدلة وأكثرها دلالة على قوله السنة والجماعة ثم إنه من الأحادث التي حار فيها كثير من المرجع لأنه فسر الإيمان بصراحة باعمال الإسلام إقامة الصلاة وإتاءة الزكاة وأن تعدوا الخمس إلى آخرة فهذا ذليل قاطع على أمره على أن الإيمان، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان دخولا أوليا بل هي تفسير له لأن النبي صلى الله عليه وسلم سفر الإيمان بهذه الأمور فهي داخلة فيه ليس على سبيل استنزام ولا على سبيل الشرطية بل على سبيل التضمن التضمن وهو أن الإيمان متضمن للأعمال متضمن للأعمال ليس على بيه سبيل استنزام ولا على سبيل الشرطية لأن تفسير الإيمان بالعمل بهذا الحديث تفسير صريح قاطع وهو حديث صحيح وإذا تكرر بأسانيد وبألفاظ أخرى عن نبي صلى الله عليه وسلم غير هذا اللحظ الذي أخرجه البخاري ومسلم وكثير من أهل السنة نعم المساله الثانيه يا شيخ ها ايه يا ابن على زياده الإيمان ونقصانه لأن هذه الامور تزداد عند الناس وتنقص الناس تتقلون في اقامه الصلاة اولا في معنى ش... في شهاده لا اله الا الله وحده لا شريك له لكن الناس يتفاوسون في العمل بها والنطق بها والتزامها قولا وعملا كذلك اقامه الصلاه وايتاء الزكاه واداء الخمس من المغنم فهذه الأعمال من الأعمال التي تتفاوت بها العباد فتوفاوتها تدين على زيابة الإيمان ونقصانه لأنه فسرها بنفسها في الإيمان نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب و. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام على نية والإيمان في القلب وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ويؤيده حديث جبريل عليه السلام وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان هذا محال وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والمقتصد والسابق خلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد طبعا تصنيف وتقسيم العباد هنا دليل على زيادة العمل عندهم ونقصه وزيادة الإيمان ونقصه فالسابق بالخيرات هذا يعني نزع إلى كمال الإيمان والمقتصد عنده توسط في الإيمان والظالم لنفسه نقص إيمان نقص إيمان وهذا كله راجع إلى الأعمال أيضا لأن هذا معروف باللزوم بل بالضرورة لأنه لا يمكن أن هذه الآية تنطبق على من لم يعمل خيرا قط أو من صدق فقط فلو كان الإيمان هو التصديق نقيل أن المصدقين أو الذين آمنوا بمعنى صدقوا حتى لو لم يعملوا يخذعون لهذا التصنيف لصناف الثلاثة وهذا غير لا يرد أبدا بل العكس والصحيح هو أن الذين كفاوتت أعمالهم بين نقص وزيادة هم كلهم من المؤمنين الذين جمعوا بين التصديق والعمل لكن منهم من اقتصد في العمل ومنهم من سبق وعمل خيرا ومنهم من ظلم نفسه بمعنى أن كثر خلطه وبهذا يدل هذا التقسيم على الزياده والنقص في الإيمان والعمل بالضرورة وهكذا مناتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام فالإحسان وإنه يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين وهذا كالرسالة والنبوة فالنبوة داقلة في الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فالقال نعم نباقي شوي نعم. فكل رسول النبي ولا ينعكس نقف عند هذا على حال هنا يدل على أن هذه المعاني الثلاثة يتضمن بعضها بعضا بالضرورة ويستلزم بعضها بعضا أيضا ومسأة العموم والخصوص هنا بين الإيمان والإسلام والإحسان وبين النبوة ورسالة ممكن أن تتبين لو تصورنا أن الإسلام والإيمان والإحسان عبارة عن دوائر فنضع الدائرة الإحسان هي الدائرة الصغرى الضيقة ودائرة الإيمان فوقها تحيط بها دائرة وسطى ودائرة الإسلام دائرة كبرى فإن إذا نظرنا إلى الإحسان من حيث عدد المحسنين وجدناهم كله لأن الإحسان دائرة ضيقة جداً فالإحسان خاص من جهة أهله ومن جهة الخصوص أي وجود الإحسان من العباد وجود الإحسان من العباد فإنه دائرة ضيقة لأنه أعلى درجات الإيمان والإسلام لكن من حيث معناه من حيث نفسه نجد من الإحسان لا بد أن يستنزم الإيمان والإسلام لأنه لا يمكن أن يكون هناك محسن إلا وقبل ذلك لا بد أن يكون مؤمن ومسلم مؤمن ومسلم فعلى هذا يكون الأحسان أخص من جهة أعمل من جهة نفسه لأنه يشمل الإيمان والإسلام فشمل الدوائر الوسطى والكبرى وأخص من جهة أهله لأن المحسنين قلة وإلا أن عمل الأحسان في العباد قليل يكون معناه قليل معناه كبير لكن عمله في الناس أو العاملين فيه كله كذلك النبوة الرسالة يقصد بهذا أن لو وضعنا الرسالة دائرة صغيرة فالنبوة دائرة كبرى فوقها فعلى هذا فإن الرسالة بد أن تتضمن النبوة من جهة نفسها لأنه لابد أن يكون كل رسول نبي لكن من جهة أهلها نجد أن الرسل أقل أن الله عز وجل يصطفي الرسل من, من الأمداء والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبرك على محمد وآله وصحبه أجمعه يقول في الحديث الذي قال عنه في كثير،, كثير, كثير أنه باطل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال عن ما يزيد وينقص السؤال هل كانت هذه المقولة عن يزيد وينقص شائع عند الصحابة طبعا الشارح أورد كلاما للصحابة تعبه شبك كانوا اشاروا الى زياده الايمان او طلب زياده الايمان لكن كلمة الإيمان يزيد وينقص في هذا اللفظ لم تكن محل بحث بهذا السلوك لانها ما كانت محل اشكال عند الصحابه من اجل تبحث بهذا الشو لكن كانوا يصرحون بزياده الإيمان كما ذكر في الاثار الوارده والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى على نبينا محمد وعلى استعرض بعض الأسئلة بين يدي الدرس يقول السائل ألي يكون العطف بين الإيمان والعمل الصالح هو للإشعار بأهمية العمل وأن العباد يكون الخلل غالبا فيهم في العمل فأكثر العباد يعتقدون ويصدقون ويقولون أن نؤمنون كما هو واقع في هذا الزمان في كثير من المسلمين قصده ثم يتساهلون في العمل أما أن يكون هذا من المقاصد فهذا أمر بي لكن مع ذلك يبقى الأصد وهو أن الإيمان الأمان تذهل في نسمى الإيمان وأنه إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فإن الإيمان يعني الجوانب الاعتقادية القلبية والعمل الصالح يعني ظواهر وشعارتي كالإسلام والإيمان إذا اجتمع أما يكون من مقاصد الشرع في مسئلة عطف العمل الصالح على الإيمان الإشعار بهمية الأعمال وأن التساهل فيها كثير أو من أكثر ما يكون في العباد هذا صحيح يقول ما ما نقول له عليه والسلام ليت وراء ذلك من الإيمان حبة خرد فيما يتعلق بالإنكار المنكر فيما يظهر وهل يعني هذا أن الإنكار بالقلب هو آخر حد للإيمان مثلا أو حاخر حد الإيمان الحديث يتعلق لدرجات إنكار المنقى إنكار باليد لمن استطاع والإنكار باللسان والإنكار بالقلب والإنكار بالقلب أيضا شيء نسمي قد يزيد وقد ينقص لكن إذا عدم الإنكار بالكلية فهذا دليل على عدم وجود الإيمان إذا عدم الإنكار بالكلية بحيث لا يكون عند الإنسان إحساس ولا تمعر بوجود المنكر أو بمشاهدته ورؤيته فهذا دليل على أنه ليس عنده إيمان فعلى أي حال أقول أن نبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حباً خرد يعني بمن لم ينكر بأدلة درجات الإنكار القلبي فعلى هذا فالإنكار القلبي درجات من الناس من يتمعى قلبه ويقشعر جلده من المنكر ومنهم من يتأثر بعض التأثر ومنهم من يشعر فقط بأن هذا منكر وتكره نفسه لكن لا يتحرك قلبه كما قبله فعلى أي حال فإذا لم يوجد أي شعور بالمنكر ولا حتى في القلب فهذا دليل على تبلد الإحساس وعلى موجود الإيمان أصلا هذا اقتراح تكرر مثله قبل هذا المرة وهو يتعلق بمواضيع الدرس طبعا قبل هذه المره جاء ان يكثر المرقه يناشئ عن مصير البحر المملكائي وهل سنعود اليه ولا نعود وهذا السؤال ايضا مشابه لكنه طرح امر اخر وهو انه يقترح ان نضيف مع هذه الكتب زياده احد الكتب في تاريخ الحموية أو معالم في منهج أهل السنة والجماعة العبدالهادي المصري طبعا هذا اكتراح ولمنع من دراسة الاكتراح بل لمنع إذا رأيتم من العودة لشاحل للكائي وإن كانت تتكرر كثير من المباحثة مع الطحاوية فعلي حالنا أن تظر مزيد من الاكتراحات والطلب وإن رأيتم أو رأى عدد من الأخوة أن الرجوع إلى شرح الألكائي مناسب فلا من عند العودة وإذا رأوا أيضا كتاب آخر يكون ثالث أو ثاني لأن قريبا ننتهي من كتاب الأهواء فلا حرج لكن هذا يعني ما سنزل في الوقت قليلا لأن شرح الطحوية أسوح أمامنا هو المهمة الآن وإن بغي أن ننتهي منه في وقت أعلى الأقل في نهاية هذه السنة إن شاء الله نرجو ذلك نعم ننتهي تلسلة ونحن نعود إلى الكتاب وقد وصلنا إلى موضوع إلى صفحة كم أربعمائة وصلنا إلى المقطع الثالث وقد صار الناس في مسمى الإيمان على ثلاثة إقوان يتي مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال طبعاً هو بعد ما تكلم عن الإيمان ذكر واختلاف الناس فيه بمعناه وتعريفه هنا أراد أن يبين أيضا أقوال الناس في مسمى الإسلام وأقوال الناس في مسمى الإسلام مرتبطة في أكثرها وليس في كلها مرتبطة بأقوالهم في مسمى الإيمان فالذين يقولون أن الإيمان هو التصديق فقط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 وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان, بالإيمان بالوصول الخمسة علي حال ما ذلنا في أول حديث عن أقوال الناس لعله من المناسبة, المناسبة أن نلخصها بإجاز أولا منهم من جعل الإسلام هو الاقرار فقط يعني الكلمة والكلمة تعبيرا عن الشهادتين أو الإقرار بأي تعبير الاقرار بالإسلام بأي تعبير ولو بالقرائن يقولوا من أقرب الإسلام كان ينطق بالشهادتين أو تتوفر عندنا القرائن على إكراره بالإسلام كملازمته بيقيام بشعائر الدين فإن هذا يكفي منه أن يكون مسلما بمعنى أنه بل قالوا أن هذا هو الإسلام هذا هو المقصود بالإسلام الإقرار وإن كانوا على طائفته منهم من اعتبر الإسلام هو فقط النطق والإقرار ومنهم من اشترط توفر القرائن الأخرى اشترض توفر القرائم الأخرى مع الشهادتين أو مع الإكرار باللسان ومنهم من قال أن الإسلام يعني الأعمال الظاهرة وهو نوع من القول الأول أو قريب من القول الأول إلا أن الطول الأول قد حصره بالكلمة قالوا أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة من الدين ذلك أن الدين أعمال قلبية باطنة وهي الاتقادات وأمور الأمور الإيمانية الصدقية وأعمال ظاهرة وهي الشعائر الظاهرة تؤدى بالأركان تؤدى بالجوارة فقالوا إن الإسلام المقصود به هو الأعمال الظاهرة في حسن وقول ثالث بأن, ال... بأن الإسلام والإيمان مترادفان بأن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما أبدا والقول الرابع عن... الذي يرى التفريق عند الاجتماع والترادف عند الانفراد وإن كان الترادف لا يعني الترادف من كل وجه لكن في الجملة وهذا هو قول جمهور السلام فيرون أنه يفرق بين سم الإيمان وسم الإسلام عندما يجتمع فإذا اجتمع الإيمان والإسلام في كلمة واحدة فإنه فإن الإيمان يعني الأمور القلبية الاعتقادية المعرفية التصفيقية والإسلام يعني, يعني شعائر الدين الظاهرة وإذا انفرد كل واحد منهما عن الآخر بد أن يتضمن الآخر إذا من فرد اسم الإيمان أو أطلق اسم المعنى على الشخص كأن نقول المؤمن فلابد أن يتضمن معنى المسلم لأن الكافر لا يسمى مؤمن في الاصطلاح الشرع وإن سمي مؤمنا في الصلاح اللغوي فيما يتعلق ببعض أدباء العقيدة كلمة بالله وقالوا إن المؤمن إذا جاء مفردا فإنه يشمل معنى الإسلام وكذلك المسلم يشمل معنى الإيمان لذا جاء مفردا ومع ذلك قالوا قد يطلق على الكافر على المنافق مسلم لكن هذا أمر غيبي لا تتعلق به الأحكام التي نقررها ذلك أن الأحكام أي الأحكام على أهل القبلة والأسماء أي تسمية في أهل القبلة مثل مسلم مؤمن ونحو ذلك فإن الأحكام والأسماء متعلقة للظاهر ومتعلقة للقراء وأمور القلوب غيبية فعلى هذا يبقى الاصطلاح صحيح واستثناء المنافق لا يريد لأننا لا نعلم المنافق لا نعلم المنافق إذن فأحكامنا التي نطلقها لا نفرق فيها هذا التفريق الذي قالوا فيه يستثنى منه المنافق فعلى هذا فصف أن كلمة إسلام وإيمان ومسلم مؤمن إذا اجتمعتا دل كل واحد منهما على معنى وسبق إضاحة وإذا افترقت كل واحدة دلت على الاخرى وهذا ما سيستذل عليه الشرح وهو مقرر بالسلام على تفصيلات جزئية لا, لا تؤثر في أصل المبدأ فأصل المبدأ وانتفق عليه نعم والإيمان بالإيمان بالأصول الخمس أفشق <تصفيق> فصدقنا قول الخمس الوارده في ايه البقرة كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والرسل ثم تتضمن تضمنت الايه الايمان باليوم الآخر من من سياق من خلال السياق واغفل الإيمان بالقدر لا على اساس انه ليس من اركان الايمان لكن على أساس أنه الغالب في الآيات والحديث يكون فيها ذكر الأصول الخمسة وعلى أي حال هذا الاستلح سبق أن تكلمت عنه وأرى فيه نظر لأنه مهم فالأولى أن يقال الأركان الستة الأركان الستة وربما يقصد أن إدماج بعض الأصول في بعض ربما أدمج لمن بالكتب بالرسل فجعلهم أصلا واحدا الله أعلم لكن يظهر لأنه قصد أصول الإيمان الواردة في الآية ويهنها لما باليوم الآخر الذي استوحى من آخر الآية نعم وطائفة جعلوا الإسلام مرادثا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإيقام الصلاة الحذير شعائر الإسلام والأصل عدم التقدير مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقياد والطاعة هنا بدأ يقرر ماذا بدأ يا جماعة إنه كان دمج العبارتين بالصحيح إنه انتهى من تكرير القول المخالف فرد على الذين قالوا بأسنة أي كان يقول أن شعائر الإسلام هي كذا وكذا وهذا أيضا يقول لا يسح لغة إنما النبي صلى الله عليه وسلم حينما تؤل عن الإسلام أجاب عنها بهذه الأركان الخمسة ولا يصح أن نفترض أنه قصد الشعائر حقا قال والأصل عدم التقديم أي ردا عن الذين قالوا أن هناك مضمر وهو شعائر الإسلام خمسة فهذا الإضمار لا يصح ثم قال أشار لتناقضهم في قوله مع أنهم قالوا أن الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فكأنه يقول بأنه حينما أشاروا إلى أن الإيمان يخص معنى هو التصديق بالقلب تناقضوا بعد ذلك حينما جعلوه مرادف للإيمان تماما مرادف للإسلام تماما قال ولا يقوله أحد منه اللغة يعني معلم عنه يعني الذين قالوا أن الإيمان لغة والتصريب ما أدخلوا فيه الإيمان الأسلام أما إذا رجعنا إلى صرح الشرع فلشكلنا الإيمان معنا زائد عن التصريب والإسلام أيضا معنا زائد عن مجرد الشعار الظاهرة وهذا أمر مهم ويبد أن نستصحبه في كل هسماء سيأتي وإذا تبين لنا عرفنا كيف أن نميز أدلة أهل السنة من أدلة غيرهم ووجوه السيد الأن فيها بذلك أن لازم أن نفرق بين المجلول اللغوي للإسلام وللإيمان وبين المجلول الشارعي لهما فعرفنا أن المجلول اللغوي للإيمان هو التصديق وأن المجلول اللغوي للإسلام هو الانقياد العام الانقياد الظاهر وقد يطلق على الانقياد الباطن حتى في معنى اللغة لكن هذا المعنى المتباجد المعنى المتبازل لكن فرق بين هذا وبين المعنى المستلاحي للكلمتين الشرع يعني الشرع جاء بوضع مسمى للإيمان وهو, وهو أنه يشمل الأعمال الصالحة وجاء ايضا بوضع مسمى للإسلام وهو أنه يشمل أمور القلبية ورتب على هذا الأحكام في الدنيا والآخرة فعلى هذا لا بد من استصحاب الصلاح الشرعي عند الكلام على مسمى الإسلام ومسمى الإيمان لأننا لا نشك أن نتكلم على المعنى الشرعي المعنى اللغوي واسع وربما تكون مترادثات فيه كثيرة وربما نجد للإيمان معاني لغوية كثيرة ربما يرجح بعضها على بعض عند مختلفين والإسلام معاني لغوية كثيرة ربما يترجح بعضها عن بعض عند كثير من أهل اللغة لكن حرصا على التزام ألفاظ الشرع والمصطلحات الشرعية فإننا لا نبقى على التعريف فلا بد من التزام المعنى الشرعي للإيمان والإسلام نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت بدأ يستدل منهب أهل السنة, السنة في أن بين الإسلام والإيمان فرق إذا اجتمع في سياق واحد كما في الحديث نعم وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالوصول الخمسة فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن وقد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم, هل يستلزم الإسلام الإيمان فيه النزاع المذكور وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتكون وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها, عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وأما اسم الإسلام مجردا فما علف به في القرآن دخول الجنة لكنه فرض وأخبر أنه دينه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه وبه بعث النبيين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فالحاصل أن حال اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر فمثل الإسلام من, ال... فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان وأحدهما وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشير واحد كذلك الإسلام والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخل المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ولا يخل المسلم من إيمان به يصح إسلامه ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس كثيرة أعني في الإطراض والاقتران يقصد بهذا أنه لا يمكن أن تنفرد الشهادتين أحد معنا الأخرى كما, كما أنه لا يمكن أن ينفرد مسمى الإيمان عن مسمى الإسلام في الجملة في المسلم فإن المسلم إذا شهد إلا إله إلا الله فلابد أن يقر بالرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بلوازمهم وكذلك العكس إذا شهد أن محمد رسول الله فلابد أن نتضمن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله مع أن كل واحدة منهما لها لفظ ومعنى وتعني أيضا طاجب معين لكن, لا لكن الواجبين لا ينفكان ولا يصح التفريق بينهما كذلك الإسلام والإيمان يجتمع كل واحد دل على معنى وإذا افترق تضمن الواحد الآخر نعم منها لفظ الكفر والنفاق فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون فقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ونظائره كثيرة وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الإثم والعدوان ولفظ التوبة والاشتغفار ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر الشورة وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا إن قدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة وأجيب بالقول الآخر ورجع وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان لأنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا له. ويؤيد هذا له ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنافقين ثم قال بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفع ما نفعتهم الطاعة ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يركابوا الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا به على رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب ما قاله الشارح هو الراجح عند كثير من مفسرين من أهل السنة والجماعة وإن كانوا تنازعوا في بعض الجزيات لكن واقع الأمر يشهد لهذا التفسير وهو أنه لم ينفي عنهم ما يأصن دماءهم وأموالهم وما يجعلهم ليس من أهل القبلة بل أثبت لهم أنهم دخلوا في الإسلام ونفى عنهم الإيمان الحقيقي أو الإيمان الكامل وذلك راجع إلى أنهم أسلموا في وقت قريب أو أنهم حديث عهد بكفر وبشرك فالمتأمن لواقع الأعراف في ذلك الوقت يجد أنهم أذعنوا للإسلام بسبب قوة الإسلام في ذلك الوقت ولم يكن عن روية وعن تفكر فأذعنوا إذعان استجابة في الجملة وليس إذعان يعني لا يمكن أن نسميه ذلك الوقت إذعان اقتناع كامل لأنهم حينما أسلموا أسلموا بالجملة وانقادوا تبعا لرؤوسهم ولشيوفهم وتبعا لما درج عليه الناس من حوله كل القبائل أذعنت وأرسلت وفودها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإذعان العام نجد منه أنهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل وأنهم لا زالوا على قرب عهدهم بشركهم وبماهم عليه من أحوال قلبي وعملي وأنهم تحت الامتحان لم ينعادل عنهم الإيمان بالكلية لكنه لم يصل للحد الذي يكون فيه على فقه يعصمهم من الردة فحصل ما يوجب الردة فلذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر هؤلاء ممن يرتدي لأنهم لا يزالوا في وقت اقتراض وهكذا كل من يدخل الإسلام جملة واحدة من الشعوب والأمم فإنه لا يكون على يعني درجة واحدة من الذقين والإدعان والقناعة فليكون تبع لغيرهم تبع لشيوفهم تبع للناس فما رأوا الناس أدعنوا أدعنوا فهذا يدخلهم في مبدأ الإيمان لكن لا يستحقون كما الإيمان لأنهم لم يتفقهوا في الدين بعد ولم يقتنع الاقتناع اليقيني الذي يجعلهم يزادوا في الإيمان خيرا أو في الإسلام خارا ومع ذلك كثير منهم بعد ذلك فقهوا في ذنبه وكانوا من خيار المسلمين لكن بعد مده نعم وينتفي بعد هذا التكرير والتفصيل دعوة فرادر وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد فانظر إلى كلمة الشهادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميت أن أقاسل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به فانتظمت التوحيد وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة كذلك الإسلام والإيمان إذا قرنا أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر كما قال صلى الله عليه وسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علامية والإيمان في القلب وإذا انفرج أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه وكما في الفقير والمسكين ونظائره فإن لقضي الفقير والمسكين إذا اجتمع افتركا وإذا افترك اجتمعا فهل يقال في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين أنه يعطى المقِل دون المعلم او بالعكس وكذا في قوله تعالى وان سقوها وسؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويندفع ايضا تشنيع من قال ويندفع ايضا تشنيع من قال ما حكم من امن ولم يسلم او اسلم ولم يؤمن في الدنيا والاخره فمن اثبت لاحدهما حكما ليس بثابت للاخر ظهر بطلان قوله ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فجعلهما غيرين وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن كلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قالها ثلاثا فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان فمن قاله ما سوا كان مخالفا والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد يترى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه لأن البيت المخرج كانوا مرصوفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من, من الاكتصاف بهما ترادفهما والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه وإنما هي من الأصحاب فإن غالبها ساقق لا يرتضيه أبو حنيفة رضي الله عنه وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل قال الإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن الله صلى الله عليه وسلم من هذا دليل على أن أبا حنيفة رحمه الله كان يعني منتزما للنصوص الشرعية لكن قد يحدث أحيانا شيء من سوء الفهم أو تشرب بعض الأقوال التي يعني تلتدس حتى على العالم الكبير مثله أقول فلا شك أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن الحق ويؤثر عنه أنه رجع عن ويرجع بالكلية ومع ذلك وإن لم يرجع فإن قوله لا شك أنه مخالف الأهل السنة والجماعة وبدع به من قال لكن هذا لا يطلح في إمامته وفي قدره كما هو معروف في ميزان أهل السنة والجماعة فهو لا يوافق على ذلته إن كان مسرا على قول بالأرجاء لكن نظرا لإمامته ونظرا لعلمه وتقواه الصلاحة وقبوله عند عامة المسلمين فإنه يبقى على قدره من الإمامة والعلم والاعتبار والراجح أنه لم يقل بجميع أقوال المرجعة التي شنعها السلام وفي المقطع التالي طبعا قبل أن يبدأ فيه حيث نشير إلى مسألة مهمة هو سيتكلم الآن عن تمرات الإيمان عن ثمارات الاختلاف ثمارات الاختلاف بين الناس في نسعة الإيمان والإسلام وهي فرع عن الاختلاف في مسمى الإيمان فرع عن الاختلاف في مسمى الإيمان وهتدكت فيها الأعمال أو لا. فإذا كان هناك ثمرات فهذا دليل على أن الخلاف بين أهل السنة وجماعة بين المرجعة لم يكن خلاف اللفظي ليس بخلاف اللفظي إنما هو خلاف علمي وأحيانا يكون اعتقادي والدليل على هذا هذه المسألة مسألة استثناء في الإيمان وأوضح منها مسألة النقص نقص أو قول بالنقص الزيادة في الإيمان نقصن لمان زيادته فإن هذه مسائل متعلقة بالأصول التي وردت في النصوص والتي اتفق عليها السرط ونظرا لأن المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في سمى الإيمان فإنه نتج عن هذه المخالفة سمرات عقدية وعلمية خالفوا فيها أيضا في أمور أخرى فإن المرجئة حينما التزموا أن الإيمان هو التصليف وأن الأعمال لا تدخل في ثم الإيمان اضطرموا هذا للقول بعدم زيادة في الإيمان ونقصال وهذه مسألة عقدية وعلمية في وقت واحد خالفوا فيها السلس ثم التزموا في أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وهذا إضاء خالفوا في مكتب النصوص وأقوال السلس ثم التزموا القول بأنه لا يجوز للسلسانة الإيمان مطلقا بدون تفصيل مع أن التفصيل هو قول السلس وسيشير إلى مسألة الاستثناء هنا في هذا المقطع نعم المساء العلمية, العلمية هي التي يرد فيها الخلاف ويكون الخلاف فيها جاري بين أهل السنة أنفسه ويسع فيها الخلاف تنازع فيها الأقوال وكل معه دليله أو وجه من الاستثناء كل معه دليل أو وأعمعه وجهنا باستدلاف فهذه مسائل خلافية وتسمى مسائل خلاف ومسائل الاعتقاد فهي التي يتفق عليها السلف أو جمهور السلف إذا شذ من السلف عدد قليل فتعتبر مسأل عقدية حتى وإن كانت في الأحكام إذا كان الأماث على جماع أو ما يشبه الجماع فهي داخلة في العقائد ولو كانت من صنف الأحكام كمسألة نصحة الكفرين. أو المسح الرجلين بدل غسل هذه مسائل فقهية صارت من العقائد لأن هناك من أهل ههواء من خالف فيها النصوص مخالفة صريحة فلذلك نجد أن الأمور الخلافية ما ترد في وصول الاتقاد إنما ترد في بعض الأمور المتفرعة عن وصول الاتقاد ومسائل الإيمان أغلبها من الأصول مسائل الإيمان أغلبها من الأصول ليست من الفروض نعم السلف ترق بين أصول الإيمان ومسائل الإيمان وهذا تفريق علمي السلاحي ليس تفريقا عقديا أركام الإيمان أسمّوها أصول الإيمان أركام الإيمان الستة وسمّوا المسائل الأخرى المتفرعة عنها وهي عقديّة مثل عدم دخول مثل دخول الأعمال في المسمى الإيمان والاستفنة في الإيمان والزياده والنقص في الإيمان هذه سموها مسائل الإيمان تفريقا بينها وبين الأركان فقط لا لأنها أقل درجة في الاعتقاد وإن كان فعلا المخالف في مسائل الإيمان يعد ممتدع ولا يعد خارج ولا يعد كافر أما المخالف في أصل الإيمان فهو يكفر هذا هو الفرق لكن من حيث التبديع والقطع ومخالفة السنة فإن كل من خالف في أصل الإيمان أو في مسائل الإيمان فهو مخالف للسنة والجماعة أقول هناك فرق في مسائل بين أصول الإيمان ومسائل الإيمان وهو أن أصول الإيمان لا يجوز لأحد أن ينكر شيئا منها أو يخالف الأصل فيها ومن أنكر فقد كفر أركان الإيمان الست أما مسائل الإيمان فإن من خالف فيها أقبال السلف فإنه يعد مبتدع ولا يعد خارجنا من الله نعم ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن, وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار وهذا أصح الأقوال أما من يوجبه فلهم مأخذان أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يخفر صاحبه قبل الغروب وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد وليس هذا قول السلف ونفسي. تلاحظون أن هذا القول عند الكلابية فرعا عن اعتقادهم بأن أفعال الله عز وجل بما فيها المحبة والرضا والنزول والكلام وغيره أن أفعال الله أزلية قائمة بالذات غير مرتبطة بالمشيئة لا تعلق لها بالمشيئة فلذلك قالوا بهذه اللوازن فجعلوا الحب والبغض لله عز وجل والكلام كأنها من المقررات اللازمة التي لا يحدث لله منها شيء تجاه العبد أو تجاه الأشياء وأوضح ما يكون هذا في الكلام فإنهم زعموا أن الكلام قائم بالنفس وأنه غير مرتبط بالمشيئة وهذا يعني عندهم أن الله لا يتكلم متى شاء ولا كيف شاء إنما كلامه معنا قد يعبر عنه بتعبيرات ترجع إلى تسيرات كثيرة عندهم فمن هنا قالوا هو معنا قائم النفس وأن الذي يسمى كلام الله كالقرآن إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله فارتزامهم لهذا الأصل هو الذي جعلهم أو يقول بعضهم بعدم جواز جستثنة في الإيمان وبملازمة المحبه للشخص منذ نشأته إلى وفاته حتى وإنقلب من الإيمان إلى الكفر أو من الكفر إلى الإيمان بحسب خاتمته المحبة والبغض المحبة والبغض يكون لازمة للشخص بصرف النظر عن تقلب أحواله لأنهم يرون الله عز وجل لا ترتبط محبته بمشيئته ولا تتطرأ له طبعا الطرأ هذا ليس لا يقول به السلم بهذا المعنى لكن قصده إن هذه شبهتهم يرون أن, أن تعلق لفعال الله بالمشيئة يعني أن الله يترأ له شيء وهذا قياس للغائب على الشاهد قياس لله عز وجل على خلقه هم الذين تطرأ لهم لهم الطوارئ ويبدأ عندهم البداء ونحو ذلك وهذا لا شك أنه منوع حق لا عز وجل المهم أن الذين لا يجزون الاستثناء الذين يوجبون الاستثناء في ومنهم بعض الـ الـ بعض الكلابية التزموا ذلك بسبب ما التزموه أصلا من قولهم بأن الأفعال غير مهتبطة بالمشيئة وهذا يذكرنا بما سبق تقريره لأن من أن الأهواء ستجار بأصحابها كما يتجار الكلب بصاحبه يقولون بمقولة في جزية معينة فيلزم من هذه المقولة أن تجرهم إلى أشياء أخرى في كثير من مسائل الدين في كثير, كثير من مسائل الدين ولذلك الذين التزموا هذا المبدأ بعد الكلابية الكلابية ما تكلموا إلا في مسألة كلام الله عز وجل وفي مسألة أزلية الصفات وأنها طبعا أزلية الصفات لا شك إنها هي الحق لكنهم أرادوا بذلك أن يقول أنها أزلية غير مقترنة بالمشيئة ولا متعلقة بالمشيئة المهم أنهم حينما التزموا ذلك ما توسعوا فيها أول الأمر كان عندهم شيء ما خذر لكن جاءت جيال بعدهم من الشاعر المتريدية هذه القائدة فنفت فيها جميع صفات الله عز وجل حتى أنها لم تثبت من الصفات إلا سبع وهذه السبع أيضا قالوا لأنها عقلية عقلي يسموها الصفات العقلية فأثبتوها لأن العقل يثبتها اذا نجد ان مثل هذه المقوله التي بدت جزئيه انسحبت على كثير من اصول الدين بما في ذلك مساله الاستثناء في الايمان وهذا ما قد لا يتصوره الا من يتامل قد يقول القائل ايش دخل مساله الاستثناء بالايمان بمساله وقوع افعال الله وصفاته اقول هذا على قسهم حينما زعموا أنه لا يجوز أن تتعلق افعال الله ان تتعلق افعال الله بمشيئته وأنه لا يفعل كما شاء إنما فعله دائم لازم له أبداً وإلى ما لا نهاية قالوا بما في ذلك ما يتعلق بإيمان المؤمن وكفر الكافر فنظرا إن المؤمن عند الله مؤمن حتى وإن كان في أول حياته كافراً فإن محبة الله لازمة له حينما كان كافراً وحينما أسلم وهذا يعني أنه أي المؤمن نظرا لأنه لا عن نزم بمصيره قد يكون مبغض عند الله لأنه ربما يموت على الكفر نسأل الله العافية نظرا لأن لا نزل من نصيره وأن الله ربما كتب له البغض والكر فلا يجوز أن يقول لنا مؤمن لابد أن يستثني وجوبا يقول لنا مؤمن إن شاء الله طبعا السلف يجيزون الإيمان فالاستثنى بالإيمان لكن لا يجيبون نعم وليس هذا قول السلف ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرق المحبة والمشروط يتأخر عن الشرق وغير ذلك من الأدلة ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله فإذا قيل لهم هذا لشك فيه يقولون نعم لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره هذا نوع من الوسواس هذا نوع من الوسواس والذين قالوا بهذا القول من المتأخرين ما يعرف هذا القول في القرون الثلاثة إنما نسب عن أحد العباد المشهير أظنه في القرن السادس والخامس وصار له بعض الأفكاء صاروا يقولون في كل شيء إن شاء الله حتى المشاهدة مامهم يقول هذا فلان ان شاء الله وهذا نوع من الوسواس نعم المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهو عنه فيكون من أولياء الله المقربين وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت هذه الشهادة صحيحة فكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سندكره إن شاء الله تعالى ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه ما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا وأما من يحرمه فكل من جعله يعني يرد عليهم في مثل هذا أن هذا لا يتزم في كل شيء يعني النبي صلى الله لم يذكر كلمة إن شاء الله في كل خبر بل تأتي بعض, بعض العبارات فيها إن شاء الله لأنها لها ارتباط بغير الخبر لها ارتباط بالمصير لها ارتباط بالثواب لها ارتباط بأمور أخرى أما الخبر المحضر فقد لا يأتي فيه إن شاء الله إذا إلا إذا كان الأمر مقصود به حظ من العباد كما في قولها عز وجل في الدخول الحرام إن شاء الله هذا يعني فيه شعراه بأن الأمر مرتبط بجهد عباده أنه لا بد أن يجاهد ولا يضمن هذا النصر إلا بسروطه فإذن لا يأكل استثنى بالأخبار إن شاء الله كان ورد في الآية أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أمور قليلة والأمور قليلة هي ستحجها على التزام إن شاء الله لأنه لو كانت تلتزم لجاءت في القرآن في كل خبر ولجاءت في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كل خضاء والدليل على هذا أنه ما ستدل إلا بقليل من المحصور وهذا هذه المحصور وهذه هذه المحصورة كما قلت لكم تحفها أمور أخرى غير مسألة مجرد الخضاء مرتبطة بأمور غيبية مرتبطة لا لأفعال العباد فيها علاقة وأيضا مرتبطة بتحفيز العباد على العمل بتحفيز العباد على العمل وهذه أحيانا قد يرد فيها الاستثناء في حدود ضيقة جدا نعم. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين فقولي أنا مؤمن فقولي أنا مسلم فمن استثنى في إيمانه فهو شاك في وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لأنه يعود إلى الأمن والخوف فأما الدخول فلا شك فيه وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت على الحال كلمة الشكاكة هذه كلمة استعملها متأخر والمرجئة في الأمزة أهل السنة والجماعة وهذا كثير في كتبهم يقولون وقالت الشكاكة أنه يجوز الاستثناء في الإيمان يقصدون أهل السنة والجماعة طبعا الشكاكة صنفنا الشكاكة الذين ذكر مرة ذكرهم قبل قليلهم الذين استثنون في كل شيء أو الذين يوجبون الاستثناء لزوما هذا لا شك قد يسمون الشكاكة حيانا من باب التجوز وبعضهم أيضا قد يكون عند شيء من الوسواس لكن المرجع توسعوا فيها واطلقوها على من أجاز الاستثناء بالإيمان وهم أهل السنة وجماعة وهذا كثير تجدونهم في كتبهم يسمونهم الشكاكة لما يسمونهم في أسماء مخرى من باب اللمس والتعيير نعم وفي كلا الجرابين نظر فإنهم وقعوا فيما فروا منه فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لا أفعلن كذا إن شاء الله فلا يكونها لشك في إرادته وعزمه ولكن إنما لا يحنث الفاعل في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر فانه ما فيق الكلا فانه ما فيق الكلام له الا ان يكون مرادا من إشارة النص واجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين وهما قال الزمخشري من الروش المترجله معروف نعم يكون الملك قد قال فاثبت قرانا أو أن الرسول قال رجع إلى, إلى, إلى, إلى, إلى مشربه الزمخشري رجع إلى مشربه وهذه من ثمرات القول بخلق القرآن ما مثل الزمخشري وهو عالم في اللغة ومتمكن ومتبحر ويعرف معاني لغة العرب وعنده علم بكثير من الأمور والتفسير وغيرها ما لجى إلى هذا إلا بناء على أصله وهو أن القرآن مخلوق بزعمه فإذا كان مخلوق فمن السهل أن يقول هذا قول الملك إن الملك حينما نزل بالقرآن أدخل الإستثناء أو حينما جاء بالقرآن كانوا تكلموا به أدخل الاستثناء. أو أن القرآن هو لفظ الحس وسلم فبالطبيعي أن رسول صلى الله عليه وسلم يستثني يستثني مدام القرآن كلامه وطبيعي 간ها جبريل يستثني مدام القرآن كلامه فأقول هذا من الأمور التي يجب أن نعتبر بها وأن نعرف فعلا كيف تجر المقولة الواحدة دعنا على أصحابها أمور كثيرة في أمور الاعتقاد فمشرب المعتزل هذا المعتزل وهو الزمخشري أدى به إلى أن يجرأ أن يقول في كلام الله هذا القول وهو أن إن شاء الله صارت من لفظ جبريل أو من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم فما رأيكم من فيما لو تصور عامة المسلمين هذا التصور في كتاب الله عز وجل والناس لا يميزون هذا التمييز ربما من جروا أن يقول في كلمة, في كلمة هذا الاحكمال من كلام الله عز وجل فمن الطبيع أن يكون القرآن كله محتمل كلهم احتمل لماذا ماذا مخلوق كلهم احتمل او قد يرد الاحتمال الى كثير من افراده والناس يتنازعون فيما يرد اليه الاحتمال قد يبقى المسلمون يحترمون القرآن في الجملة لكن كل سيورد ما يخالفه سيورد الاحتمال فيما يخالفه ويقول الله هذه الكلمة نظرا لانا تخالف اصولي فهذه احتملا تكون من جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم او انها تعبير من الملك او من الرسول عليه الصلاة والسلام فإذن يجب أن نعتبر في مثل هذه الأمور فعلا أن الأهواء كما ذكرنا مثل الله سلم تتجار لأصحابها كما يتجار الكلب في صاحبه مؤقولة جزئية حيانا أو نتصورناها لكنها تجر أصحابها إلى فساد العقائل في كثير من الوصول نعم وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهما أسعد بالذليل من الفريق نعم وخير الأمور أوسطها فإن أراد المستثن الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء وهذا مما لا خلاف فيه وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فالاستثناء حينئذ جائز وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة وكذلك من استثنى تعليقا للانبر بمشيئه الله لا شك لا شكا في ايمانه وهذا القول في القوة كما ترى استتارك الله فيك يكون السؤال ما حكم أن يصغي الإنسان نفسه بالايمان من غير استثناء يقول انا مؤمن حسب السياق وحسب المقام إذا كان يقول انا مؤمن بقصد الاغترار والاعتزاز والتعالي فلا يجوز هذا وإن كان قصده الإقراض بالأصل المبدأ وهو أنه مسلم إن شاء الله فلا مان أن يقول أنه مؤمن حتى لو لم يستثن وذكر الشارع الفرق بين من قال أنا مؤمن على سبيل الجزم بمصيره فهذا لا يجوز وبين من قال أنا مؤمن تعبيرا عن ما في قلبه من صدق اليقين واثقه بدينه واثقه بما في قلبه فلا مان فعلى أي حال إذا كان الإنسان يقصد بأنه مؤمن إذا قال إن شاء الله يقصد التعليق على المصير الغيبي فلا يمانع منه كلمة إن شاء الله وإن كان الشك يقصد الشك فهذا غير وارد فمن هنا إذا قال أنا مؤمن بدون استثناء فهذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن هذا كان على سبيل التزكية والجزم بالمصير فإن بغيره يستثني إذن يجوز ذلك ولا حرج فيه او ليس في الاستثناء مندوحه عن الوقوع في الكذب او خلف العهد يعني في غير دعوى يمنع الاول ان الانسان يقول ان شاء الله إذا كان يعلق امر على عقله او يمينه او وعده فالاولى يقول ان شاء الله لا شك لكن كلام على مساله الكلام في الايمان يقول كلمه ان شاء الله يستخدمها بعض الناس بكل فعل نوا مثلا يقول شخص سوف اذهب الى السوق فيقال له كل ان شاء الله يقول سوف اكتب ورقه حتى يقال له كل ان شاء الله كل هل, هل هذا العمل مشروط نعملها بس ذلك انه اذا قال أحد اني إن سافعل كذا تقول كل ان شاء الله لانه هذا نوع من الاستعانة بالله عز وجل وقوة التوكل كلمة ان شاء الله تعليق كلمة ان شاء الله على الاعمال المستقبليه هذا في زياده توكل وتفويض لله عز وجل فلو قال لك أحد إذا قلت شيء مثلا من الأشياء وقلت أنا سأفعل كذا في أمر مستقبل ثم قال لك أحد الحظيني قل إن شاء الله من باب يعني بصدق التوكل على الله عز وجل فهذا جائز ومشروع ولا حرج فيه وليس عليك حرج أن تقول إن شاء الله إذا ذكرك وتقول إذا كالأخي ما فيه شيء الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته وسلم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبدأ درسنا بكراءة الطحوية وقد وصلنا إلى صفحة 498 وصلنا المقطع الأخير من الصفحة السطور الأربع الأخيرة في قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق نعم رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وأعهاد فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن الأدلة اللقضية لا تخيد اليقين هذا القول من شأه من الجهمية والمعتزلة تبعا للجهمية في هذه المسألة لأن السلف في مثل هذا الموضوع أو مثل هذه القضية لا يفرقون بين المعتزلة والجهمية ويسمون جميع جهمية لأن كل من عطل أو قال بقول يؤدي إلى التعطيل أو التزم التأويل منهجا في العقيدة يسميه السلف جهمي فعلى هذا يكون أول من ابتدع تفريق الأخبار بين الأحاد والمتواتر وجعل الأحاد دون المتواتر في تلقي الدين هم أول من فعل ذلك هم الجهمين ومن خلال الجهمين انتقل هذا الأصل الباطل إلى الرافضة لأن الرافضة تحول إلى جهمين متأخرة في صوارج كذلك قالوا بهذا القول الآن وإلى الآن وهم يتبنونه ولذلك هم في هذا الأصل وفي كثير من الأصول جهمية ثم أن هذا الأصل أيضا موجود عند متكلمة الأشاعر والماتريدية بل سائل أكثر الأشاعر والماتريدية قلون بهذا القول أي يفرقون في مسأة الأخبار بين الأحاد والمتواتر تقسيم الخبر إلى أحد وثواتر من ناحية الفنية العلمية تقسيم صحيح معلوم أن الاخبار فيها متواتر من حيث السند وفيها أحد لكن تقسيمها من حيث القبول والرد على هذا النحو هذا هو البدعة وهو من أبواب الضلالة التي استهدفت العقيدة ومصادر الدين ومنهج الاستدلال الذي اتفق عليه سلف الأمة ف نعرف الأصل هذا صار الآن من أصول الأشاعر الماثوريدية خاصة بعدما تبناه أكابر المتكلمين من الأشاعر أمثال أبو المعالي الجويني والرازي أبو عبد الله الرازي فخل مسمى بفخر الدين وكل منهما أصل هذه القضية للا أن الرازي فرع عليها فرعا كثيرة وجعلها من الأساسيات في تقرير العقيدة في كتابه أساس التقليد وقد رد عليه الشيخ السلام في هذه المسألة وغيرها بردود مفصلة من خلال كتاب بيان تلبيس الجهمية كما رد عليها ابن القيم في كتابين أيضا في الصواعق المرسلة وفي اجتماع الجيوش الإسلامية وقولهم بأن لا تفيد اليقين هذا قول التزموه وليس من لوازم قوله بمعنى أنهم زعموا أن الأدلة اللفظية المتواثر منها والقطعي لا تفيد اليقين فيقصدون باللفظية التي لا تقضع لقواعدها ما دامت مجرد الفاظ الكتاب والسمة ما دامت لا تخضع لقواعدهم فلا فأنها لا تفيد اليقين حتى تحكم بها أو يحتكم فيها إلى قواعد العقلية في فعن يقولون أن هذا القرآن في الأمور الغيبية وفي العفيدة في أسماء الله وصفاته بالذات تبقى مجرد الفاطر تبقى دلالاتها لفظية لا نجزم بعمعينيها حتى تُعرض على ما يسمونه القواطع العقلية فموافق هذه القواطع أخذوا به لفظاً ومعنى وما خالف قواطعهم كما زعموا جعلوا له مسأول أو أولوه إلى معانية اختلفون عليه اختلافاً كثيراً فمن هنا زعموا أن الدلالات اللفظية أي دلالات القرآن على أسماء الله الصفات وأفعاله لا تفدلقين نعم هذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات قالوا والأحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وأفعاله فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول وحال الناس على خضر يقصد لذلك أن أكثر ما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين أو كثير مما ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ورد بطريق الأحاد ورد بطريق الأحاد ثم إنه حينما ورد ذلك قبله الصحابة وقبله التابعون وأئمة الهدى فصال من مصادر الدين حديث الأحاد من مصادر الدين الأساسية ولذلك فإنه عند السلف يفيد العلم بل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أو تواتر بإسناده فإنه يعد من مصادر الدين الأساسية ويفيد العلم وسيذكر المؤلف أصل هذه القاعدة وهو أن كل ما ثبت فهو يفيد العلم ويبنى عليه الدين سواء كان اعتقاد أو أحكام سيذكر المؤلف سبب ذلك والذي يتلخص في أن سلف هذه الأمة عنو بالأسانيد عناية فائقة قطعت الشبهة أو الشك في أي حديث يرد ويثبت بالإسناد الصحيح فإذا كنا عرفنا أن السلف عن عناية الفائقة فصار عندهم التمييز يعني قاطع بين الصحيح وغير الصحيح فهذا يعني أنه لا يمكن أن يقال بأن حديث الأحاد أو خبر الأحاد لا يعتمد عليه في فيه نعم وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية وهي في تحقيق كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا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 وعزلوا لأجلها النصوص فأفرت قلوبهم من الافتداء بالنصوص